على فضله الخاص والعام وأصلي وأسلم على رسول الإسلام القدوة والإمام خير من صلى وزكى وجاهد وقام وحج وعتمر وذكر وصام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وعلى شرعه مستقام عباد الله لقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ففتح الله به أعيناً عميا وقلوبا غلفا وآذاناً صمّة وأشرقت الأرض بعد ظلماتها واجتمعت عليه الأمة بعد شتاتها وأعانه الله بأنصار وأعوان هم صحابته الكرام خير القرون على الإطلاق وأفضل الأمة بالاتفاق أبر الناس قلوبا وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفا فحملوا لواء الدعوة والجهاد وقادوا البشرية إلى خيرهم في المعاش والمعاد أسعد الله بهم الدنيا ونور الله بهم الظلمات نكسوا رايات الجاهلية ودقوا وحطموا عروش الوثنية ورفعوا راية الوحدانية ثم خلف الله من بعدهم خلوف تفرقت بهم السبل وأعرضوا عن منهج الله والرسل تفرقت بهم الأهواء وتلاعبت بهم الآراء فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون مما أطمع الأعداء في الديار والأفكار فعاثوا في بلاد المسلمين ومقدراتهم ومقدساتهم فسادا حرمات انتهكت وممالك سقطت ودول أذهب الريح ذهبت وتسلط الأعداء فتفاقمت الأزمات وتعاظمت في وجه الأمة التحديات وها هي الأمة تدخل عامها السابع والعشرين أو الثامن والعشرين بعد ألف وأربعمائة عام تدخل هذه الأيام وهي مثقلة بجراحاتها محملة بهمومها كثيرة الجراحات مثخنة كثيرة المعاسي عظيمة التحديات دخل عليهم العيد ولم يتذوق المسلمون طعم العيد في أنحاء الدنيا وأرجاء المعمورة مر العيد كسائر الأعياد دون أن يحدث في حياة الأمة نهضة أو أن يكون نقطة تغيير وإصلاح لكثير من الأوضاع المزرية والأحوال المبكية التي يعيشها العالم الإسلامي من أين أبدأ؟ من بلاد الرافدين سبعمية ألف قتيل منذ الغزو الأخير وكلهم من السنة وقتلوا بأيد الشيعة الآثمة ليعلم الناس أن أقرب الناس إلى أمريكا وإسرائيل الشيعة إن الشيعة على مر الدهور والازمان كانوا سبب نكبات الأمة في الظاهر يعادون أمريكا وفي الباطن يوالونها ويقفون معها قل لي بربك من الذي يحكم العراق إنهم الشيعة بأيدي من وتحت حماية من أليس تحت حماية أمريكا التي كان يقول عنها الخميني ورف سنجاني الشيطان الأكبر أصار الشيطان الأكبر ملكا لما كان في وقت لما كان الأعداء مع السنة ما أشبه الليلة بالبارحة الأعداء هم الأعداء وألد والتحديات هي التحديات بل أشد ما أعلم ما أعلم ما ما ما ما أشبه الليلة بالبارحة والله يعلم أعداءكم والله أعلم بأعداءكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن رفسنجاني قال بأنه لولا طهران لما سقطت كابل ولما دخلت أمريكا بغداد وهذا صحيح والله صحيح إن إن صدام الذي أسف الناس عليه لكنهم يأسفون أسف العواطف يأسف الناس على صدام أسف العواطف وهم يحملون المتناقضات يأسفون على صدام ويحبون نصر الله ما هذا التناقض؟ ما الذي قتل صدام؟ أليست الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية الموجودة في إيران؟ ما هذه التناقضات؟ إن الأمة الإسلامية لم تعي إلى يومنا هذا أن هولاك التتري لما دخل بغداد وقتل الخليفة وعراق الدماء وكان ما عراقه هولاك لا يساوي معشارة ما عراقه أنور مالكي وأمريكا وإنجلترا في بلاد الرافدين كل يوم يقتل مئات الناس أتظنونهم من؟ إنهم من المسلمين السنة الذين ينتمون إلى الإسلام الذين يعظمون الصحابة وما عادوهم إلا في دينهم ما هذه التناقضات؟ إن الناس يتعاطفون مع إيران ويبغضون أمريكا ويحبون صدام هذا لا يمكن أن يستوي أبدا لا يمكن أن يستوي وأن يستقيم هذا أبدا في بلاد الرافدين شلالات من الدماء يا ترى ما الذي أصاب أمة الإسلام؟ وما الذي حدث في ديار المسلمين وما الذي وقع في بلادنا إن الكفر أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول به على الدين النحيب حق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب وكم من مسلم أمسى سليبا ليس مجرد مسلم رئيس دولة وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة ومسلمة لها حرم سليب وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب أتصب المسلمات بكل عرض وعيش المسلمين إذا يطيب أمال الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب قل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب أليس هذا واقع المسلمين الذي يصوره هذا الشاعر الغيور في بلاد الرافدين مآثم وأين اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه أوروبا آمنة وأمريكا مطمئنة أينما وُذِد قتل وإن سمعت خبرا عاديا في وسيلة من وسائل الإعلام فغمض عينك وقل هي من بلاد المسلمين بلاد أوربا آمنة ولا احتلال ولا غارة ولا تذمير ولا سلب ولا نهب ولا تشريد ولا مآسي إلا في بلادنا حدث عن الصومال بزغ أمل في المحاكم الإسلامية فإذا بالعالم يتضافر وإذا بالأمم تتكالب في ظل تقاعس دولي وخذلان إسلامي تضيع الدول وتنتهك الحرمات المحاكم الإسلامية التي وطدت للأمن كفى دعت من الدين الأمن وطر في الصومال فإذا بأثيوبيا تتدخل بطائراتها وكامل عتادها وأمريكا توقف أسطولا بحريا على المحيط من أجل محاصرة قادة المحاكم الإسلامية حتى لا يخرج ما الذي أتى بأمريكا إلى الصومال وكينيا تغلق الحدود مع الصومال مزيد من التضييق على المحاكم ليس لأنها محاكم لأنها إسلامية أما في الأقصى فحدث عن حركة حماس التي حوصرت ومنع رئيس وزرائها ولم يعامل كمعاملة رؤساء الوزراء الذين فازوا عبر صناديق الاقتراع احتراما للدموراطية الكافرة واحتراما لعقودهم ومواثيقهم الباطلة اتفاق أمريكي مصري أوروبي إسرائيلي آخر الأنباء على ضرورة تفتيش طائرة إسماعيل الهنية تفتيشا دقيقا ومساعدت أي أموال ولمن تذهب أموال هنية إنها تذهب حيث المساكين حيث الشعب المحاصر والله إن العالم الإسلامي يعاني تخاذلا وتقاعسا عالميا منظمات حقوق الإنسان المزعومة والحمد لله أن الأمر قد استبان للناس الحمد لله أن الأمر قد جل للناس فأين يا أمة الإسلام إلى متى الذلة والمهانة يا أمة العزة والشهامة والنجدة والكرامة يا أمة لا إله إلا الله يا أمة خالد ويا أمة صلاح الدين ويا أمة ابن الوليد ويا أمة القادة إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أين اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوصا جناحاه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه يا سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة إن الذي كتب إلى هولاك التتري باقتحام الخلافة كان شيعيا كأنور المالكي وكان وزيرا للخليفة يسمى ابن الوزير العلقمي ونصير الدين الطوسي كتبوا لهولاك ولما جاء هولاك دلوه على أماكن الناس وقتل الناس في بغداد وما أشبه الليلة بالبارحة ما أشبه الليلة بالبارحة الشيعة لا عهد ولا أمان لهم الشيعة يقتلون الناس يوم العيد لأنهم لا يعترفون بهذا العيد عيدنا ليس بعيد لهم عيد الشيعة سوف يأتي يوم الثامن عشر من ذي الحجة يوم طمنطاشر ذي الحجة بعد ثلاثة يوم يسمونه عيد غدير خم يقولون أن في هذا اليوم بعد الحج نصب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وليا له ولذلك يحتفلون بهذا اليوم يحتفلون بكربلاء أما أعيادنا التي نعتز بها عيد الفطر وعيد الأطحى لا يعرفون إن الإسلام يمنع قتل الكافر في الأشهر الحرم ونحن في الأشهر الحرم قتل صدام في الأشهر الحرم ذو القاعدة وذو الحجة ومحرم هي الأشهر الحرم المتتابعة ومعها رجب ومتى يوم العيد وقبل الصلاة إنها نقلة في طبيعة الصراع القادم إنه إزكاء لنائر الصراع لو أن الأمة تعي إن أمريكا التي يكرهها الناس وإسرائيل التي تبغضها الشعوب إن الشعوب تتعاطى ثقافاتها كاملة ثقافة التعري ثقافة إسرائيلية يهودية وبناتنا فاطمة وعائشة وخديجة وأسماء يتبرجن في شوارع الخرطوم والقاهرة وعمان ودمشق وغيرها وغيرها إن الأمة ترفض أحياناً الكفار ولكنها تتعاطى ثقافاتهم وتأخذ بدينهم كاملا غير منقوصا في مجال السلوك والمعاملة والانحلال والإباحية والعلمانية والمنادات بفصل الدين عن الدولة وإلى غير ذلك من الأفكار التي يحمل وزرها وكبرها أبناء مسلمين يا وأسفى, وأسفى على أمة هانت على الله فهانت على خلق الله وأسفًا على أمة ضيعت حقوق الله فضيعها الله وأسفًا على أمة لم ترعى الأخوة ولا لل ولا للقيام ولا للتماسك ولا للإيمان وأخوة الإسلام لم ترعى لذلك ذمة فضيعها الله عز وجل وفوق ذلك زعامات تربعت على عروش المول على عروش المسلمين تعمل لصالحها. وتحيى لمنافعها تحكم الشعوب بالحديد والنار والله الشعوب الإسلامية مغلوب على أمرها من هو ال... من هو عدوها؟ حكامها الذين يحكمونها أعداءها الذين يجتاحون ديارها الأمم المتحدة التي بكامل موظفيها في الخرطوم وفي غيرها وقد تأتي إلى دارفور من هم أعداء الأمة؟ من هم أعداء الأمة حقيقة؟ يا يا لمآسينا ويا لجراحاتنا العميقة الصومال فلسطين العراق دارفور نقاط ساخنة دمها فوار دائما لماذا؟ لأنها بلاد إسلامية ولأن المسلمين لم يصلوا إلى درجة الوعي التي تجعلهم يفوتون على عدوهم المخططات هم الذين هبوا بالعواطف فقاطعوا الدنمارك لأنها سبت رسولهم صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يعودون إلى بضائع الدنمارك تمنوا البقالات هل تراجعت الدنمارك إن الدنمارك إزداد سوءا نحن نتعامل بالعواطف لا منهجية ولا تأصيل ولا تعقل ولا عمل ولا إنتاج ولا ولا ابتكار ولا اختراع ولا صبر ولا جلد الشعوب الإسلامية مغلوب على أمرها العالم الإسلامي يفور ويغلي غليان الماء في المرجل مآسينا كثيرة وجراحاتنا عميقة والصراع قد انتقل في طبيعته نقلة عظيمة أي يختر رئيس أول رئيس أول رئيس يشنق ما حصل أول رئيس يشنق في أوروبا وفي العالم الإسلامي ما حصل يشنق في يوم العيد رسالة إلى جميع الحكام أعملوا حسابكم ياخذ حكام براهم قلب مقطوع يعني لما نشلق لهم صدام ده يوم العيد يعني عائرة ودوا صوت هم دائرين نشلق لهم صدام ذاته يخوفون فشلوا هم براهم قلب مقطوع والله معنانا لذلك لانا حيخاف وخوف تاني زول بيتكلم ما فيه الكام بتكلم تاني ما بتكلم لأنه بيعلقوا كده ما معروف في عيد رمضان ولا في عيد المولد بعدين بيعلقوا كده كلهم رسالة وهي نقلة جديدة في طبيعة الصراع الشيعة في يوم العيد عندهم شيء تظاهرة اسمها تظاهرة التبرؤ يتظاهرون للبراءة من المشركين والمشركون عندهم أبو بكر وعمر وعائشة وسائر الصحابة وفي هذا اليوم أي مشرك ما مع معون بتبرعوا منه بالله في كان بيتخيل الشيعة ممكن يقبقوا سلة درجة دي صدام بيقتل بيقول له مقتبى يعني حكاية ثر ولماذا حكم صدام في قضيتي الأنفال والدجيل لماذا لم يحاكم في كثير من الجرائم التي ارتكبها لأن بقية الجرائم كانت أمريكا شريك معه فأرادوا أن يحاكموه في قضايا حتى لا يأتي بأطراف أخرى أو حتى لا تتأتي أطراف أخرى في الصورة وحاكموه تلفيقا وبسرعة سرعة يوم العيد ضحوا به وقدموه قربانا لأمريكا ووسائل الإعلام تقول أن أمريكا كانت تتراجع في أنور المالكي أن يؤخر اليوم حتى لا يكون هناك استفزاز وأمريكا غلطانة استفزاز شنو ما حصل يعني حصل شنو أمريكا قالت ما يستفزوا العالم الإسلامي يستفزوا ترمين كده كيف يعني يستفزوا يعني كان يستفزوا حيعمل شنو ما يستفزوا يعني حيعمل شنو الناس حيبقوا ويتخابقوا ويتكبتوا غلطانين هاي غلطانين والله لا كسبوا إن شاء الله الله لا كسبوا أي شنو؟ ثم ماذا بعد أين سلاحكم نحن في عالم لا يحترم إلا السلاح إن التطرف وصمة في وجه من جعلوا صليبهم الرصاص المحرقة في ناس رصاص الصليب وحولوا الصليب إلى الرصاص وإلى متى نظل خانعين متخاذرين ما يحاكوا عما يدار بنا وهل للفرد في هذا الخضم دور نعم للفرد دور أن يعي ما يحاك به وأن يكون مستقيما في نفسه يكفي أن يكون كل مسلم مستقيم في بيته وفي أسرته وفي بناته وفي زوجه ومربيا لأولاده على الكتاب والسنة إن الكتاب الذي غلاهم وإن السنة التي أتعبتهم ينبغي أن نتمسك بها مزيد تمسك هذا الذي يستطيع كل فرد بكل بساطة لا يحتاج هذا إلى مظاهرات ولا إلى حرق أعلام ولا إلى خروج في الشوارع ولا إلى حرق لساتك لا يحتاج هذا إلى كل إلى كل هذا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أمة الإسلام أليس في الأمة معتصم؟ أليس في الأمة معتصم؟ المعتصم الخليفة العباسي لما كشف نقاب امرأة في عمورية واستغاثت فجاءها مسلم فقتل الذين كشفوا نقابها مسلم في بلد فاجتمعوا عليه فقتلوه فاستغاثت قالت ومعتصما زج بها إلى السجن ركب مسلم حاضر فرسه وذهب إلى المعتصم ودخل عليه وهو في مجلسه وقال له امرأة مسلمة حرة آبية تستغيث بك في عمورية في بلاد الروم فقام المعتصم على طوله وقد كان جالسا على عرشه وقال لبيك يا أختاه ثم قال والله لا تصيبني ماء جنابة ما بيص مرتان من نسوانه والله لا تصيبني ماء جنابة حتى أذهب إلى عامورية وأجعل ذلك العرج خادما لها وأعد عدته قال أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بدو الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب أجبت معلنا بالسيف منسلتا ولو أجبت بغير السيف لم تجب حرك المعتصم جيش أوله في عمورية وآخره في بغداد وكان على رأس الجيش هو ما وكل به وزير دفاعه ولا قائد قواته ركب بنفسه وهو خليفة, وهو خليفة المسلمين كان على رأس الجيش ودخل عمورية وأوقفهم صفا بأملكم ونادى المسلمة وأمرها أن تخرج الذي فعل بها هذا وأخريته من بين الناس فصيره عبدا لها أن تفعل فيه ما شاءت فعفت عنه سير المعتصم جيشا لأجل امرأة أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرين ألا إسرائيل تعلو راية في حمل أقصى وظل الحرم وربوى معتصماه طلقت وربوى معتصماه طلقت ملأ أفواه الصبايا اليتم لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم أربواء معتصماه انطلقت ولا معتصم ولا معتصم في الأمة أحوالنا عجيبة ومآسينا عظيمة والمخرج والمخرج ليس ببعيد ووالله ثم والله عز الأمة قريب لأن كتابها ليس بعيد عز الأمة في كتابها إننا إنما نحن قوم أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله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 ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ليس الأمر ببعيد ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الأمر قريب ولكن أين الأمة يبدأ الحل بتبني القرآن عقيدة ومنهجا وحكما وسياسة وقانونا وشرعة ونظاما وأحكاما وآدابا ومتى فارقت الأمة كتابها إن أمريكا حاربت الكتاب بالفضائيات في كفزول بتفرج الفضائيات بقل القرآن الناس جاءلين 24 ساعة وبتفرجوا كورة الكورة بتشكل عند الناس حاجة أساسية كرة واستادات وملاعب و جنس حاجات جنس أشياء تعري تبرج سفور مظاهر سالبة نقول سالبة مظاهر سالبة في المجتمع بنات معلقات في الدعايات والإعلانات محل ما تمشي نتخطى خطى أمريكا ولو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه نحن جحر ضب الخرب زاتوا فتناو لو دخلوا جحر ضب خرب إخوانا نحن نترسم خطاهم تماما لا يمكن أن ننتصر عليهم حاربت أمريكا القرآن حاربت القرآن بالملاهي والصوارف والشواغل ملاعب وكل مرة كاس عالم ما عرف كاس العالم شنو والسيول وأسياد والأمم الأفريغية وشرق وسط أفريقيا يا أخي تشو ته والأندي العربية والأبطال وأبطال الدوري يا أخي دوري شنو وأبطال شنو يا أخي يا أخي ما ضيعوا زمننا وزمنكم الناس في ملاهي ينتظوا على أمريكا كيف أول شيء لا بد من تبني القرآن لا بد من تصحيح العقيدة بوضوح والعقيدة أولها التعلق بالله وثانيها البراءة من أعداء الله هذا من العقيدة وثالثها الرضا بأقدار الله ورابعها الأخذ بالأسباب أن نتبنى عقيدة السلف الصالح كاملة غير منقوصة ثالثا أن تتبنى الأمة الجهاد الجهاد إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أن تتبنى الأمة الجهاد وقبل الجهاد الإعداد المعنوي والإعداد المادي وأعدوا لهم ما استطعت من قوة وين الأسلحة وين التقنية وين الشباب العاقل نحن نريد شبابنا أن يتسلح بالإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح والسلوك القوين الشباب الذي يتعلم العلوم علوم الكفار ليفيد بها أمته لا لينال بها شهادات ويحيد بها المناصب ويجد بها الوجهات في المجتمع نريد, نريد نهضة حقيقية تكمن في استغلال طاقاتنا وتفجير مواهبنا وترشيد طاقات شبابنا وتفجير وتفجير ثرواتنا التي في باطن الأرض وثرواتنا المعنفية التي في كتاب ربنا وتفجير ثرواتنا القيمية والأخلاقية بالاستقامة والسلوك إنها مآس وجراحات اخترت لهذه الخطبة مآس المسلمين التحديات، الأمة الإسلامية مآسيها وتحدياتها، أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، أسأله جل وعلا أن يذل الشرك والمشركين، أسأله جل وعلا أن ينصر جنده وأولياءه المجاهدين في كل مكان، وأن يعلي راية التوحيد.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 وتصحيح الاعتقاد والخروج من حالة الوهن التي نعيشها بتفجير الطاقات وترشيد المواهب وتبني الجهاد ورابعا إن من المخرج مما نحن فيه أن نتعامل مع قضايانا وفق التأصيل المنهجي وليس وفق الاندفاع العاطفي فقط العواطف لا تبني أمة ولا تشيد حضارة ولا تحقق نصر إن الأمة الإسلامية في المحافل الدولية لا صوت لها وفي القرارات العالمية لا كلمة عندها ما تقدر تقول ولا كلمة خمسة دول قالوا عندهم حق الفيتو ما عندها كلام أمة مسكينة أمة ضعيفة لكن لا بد أن, أن, أن نتعامل مع قضايانا بالعقل دعونا من العواطف دعونا من العواطف إيران أكبر موالي لأمريكا أنا ما عندي فاشة نهائي في الحرب العراقية الإيرانية أمريكا كانت تدعم العراق وكانت تدعم إيران وضبطت صفقة أسلحة مجانا من أمريكا عرفت أنا ذاك بإيران من أمريكا إلى إيران مجانا دعونا من العواطف العواطف لا تبني الأمم ولنكن مع ديننا هذا الحق بمعطياته وحقائقه وثوابته بكتابه وبسيرة نبيه مغازيها غزواتها مفوائدها بعبرها بدروسها الحياة الفذة عندنا الصحابة الكرام الأفذاذ الأفذاذ وإن رغمت أنوف سادات الناس وخير البشرية بعد الأنبياء والرسل ثم لا بد أيضا في ظل الإحباط الذي أصابنا ونحن جميعا من المحبطين قالوا يا أخوان الناس يقول لها شاف الصدام حسين يوم العيد بيشلقوا فيه والله الناس يتألم وتألم يتألموا حق لهم أن يتألموا جابينهم معلجينهم في مشنقة رجل تجاوز السبعين امتلأ شيبا يقف على منصة الإعدام ليعدم لكن الألم لا ينفع التأصيل والعقل والعمل هو الذي يخرجنا مما نحن فيه وأول ذلك على حكامنا أن يتبنوا ذلك لكن ليس للحكام أن يتبنوا ذلك بطريقة هوجاء سيعرضوا مجتمعهم وأنفسهم لمثل هذه الهنات لا ما كذا مش شكركم يقول أمريكا روسيا قدنا عذابها علي إن لاقيتها ضربها. اشتغلوا شغل هادي يفسح المجال للعلماء والدعاة بس اصلحوا الناس يا أخواننا انت لو دائر تقاتل بتقاتل بيمنو بأمة تعرف الله وتحرص على الموت كما يحرص غيرنا على الحياة ألم يقول أبو بكر الصديق هكذا لأشفي لأشفين وساوس الروم بخالد الروم اجتمعوا وبقل قاتل في المرتدين اجتمعوا على اعتاب الدولة الإسلامية لينقضوا عليها بعد مفاتر نبي عليه الصلاة والسلام ظن أن الرسالة سوف تنتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم وما علموا أن محمدا قد خلف أسودا وأنه قد خلف رجالا فقال لأشفين وساوس الروم بخالد لأرمين إليهم بأقوام يحرصون على الموت كما يحرصون على الحياة جيل يتربى ويتعلم. نحن مشكلتنا ما في تربية ما في عقيدة. الدعوة محدمة والمفتوح لها المجال الكوثر. غنا غنا رأس عظيم. أنا مشكلتي بقول الجد. ده مشكلتي. بقول الجد وما بخف. الإذاعة القرآن الكريم. الآن على وشك أن تغلق لعدم وجود تمويل. وإذاعة الكوثر هنا بعض شركي وبعض بدعي وبعض بلعود ونسوان يغنوا وأو بنات يغنوا وحديث موضوع في الإذاعة إذاعة القرآن الكريم كلام الله الصافي الناس ما دايرينه دايرين الطوحة يهز راسه حجبون العود والنغم ده الكلام كلام زي ده القرآن ما دايرينه القرآن إذاعة القرآن الكريم كلمني مدير المسؤول قال لي يا شيخ محمد جيب لنا دعم قال لي لا عجيف ما لا كل لا دعم والبدعه من الكوثر ذيل منه والبدعه من نادي الهلال منه والابن في استاد المريخ منه ما توروني نحن امتى ننتصر ننتصر على مين بالتالي هذه الحقائق الحقائق المرة على حكامنا أن يتبنوا المنهج الصحيح بدون ضوضاء بدون ضجيج بدون اندفاع والله الناس يؤمن بالله كاملا والله والله أنا عندي عقيدة راسخة الظلم في الخرطوم يقيف والله مشكلة الدار فوق تحلها والله يحلها رب العالمين الجبايات تقيف يا أخي أنا سافرت يوم العيد وأكفل ليك في يوصى الشارع يوم العيد يقلع منك القروش ماشي وين ماشي الشمالية. سبع ألف يقول لك سبع ألف تبعت من البص سبع ألف يا غلى ما شاء أهلي عيد سبع ألف وكم سبع ألف كم يخوانا الجباية الظلم الناس مادر يقول الحقيقة مشكلة ده مش معقدة إذا رفع الظلم عن الناس تدخل رب الناس وأيد رب الناس ووفق رب الناس ثم ينبغي أن لا يعيش الناس كما نعيش الإحبار ينبغي أن نخرج, أن نخرج من حالة الإحبار بأن نعلم بأن مظاهر العودة قد بدت أطباء مهندسين شباب طيب طلاب جامعيين كفار بدأ بدؤوا يدخلون في دين الله أفواجا بدأ الحجاب يستعيد قوته ونظارته في مصر الحجاب في مصر أفضل من السودان الشارع المصري فوضى لما بدأت هدى شعراوي ودعاء وقاسم أمين وغيرهم دعات تحرير المرأة بدؤوا من مصر وعاد الحجاب بقوة في مصر النقاب يملأ الإسكندرية حتى قال كاتب مصر كبير كنت أتوقع أن أرى أي منظر في الإسكندرية إلا منظر الجلباب الذي تغطي به النساء وجوههن إنه دين الله الذي لا يغلب إنها عقيدة الإسلام التي لا تهزم طالما أن هذا القرآن موجود لو أن أمريكا قتلت جميع المسلمين في العالم وبقي طفل واحد مسلم لقاد الدعوة والإصلاح ولأسس أمة ولكون دولة ولنهض بحضارة الإسلام لا يغلب لأنه دين الله جل وعلا وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أسأل الله جل وعلا وأبتهل إليه في هذه جمعة مباركة أول جمعة بعد عيدنا المبارك أسأله جل وعلا فأقول اللهم يا قوي اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا من بيدك ملكوت كل شيء اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأمريكا ومن والاها وبإسرائيل ومن شايعها وبأعدائنا ومن وقف معهم اللهم عليك بهم جميعا يا رب العالمين اللهم آرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إن إسرائيل وبني صهيون طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا صوت عذاب إنك لب المرصاب اللهم إن إسرائيل قد تغط وإن أمريكا قد تجبرت وإن إنجلترا قد تعظمت اللهم فأرنا فيهم قدرتك اللهم فأرنا فيهم قدرتك اللهم فأرنا فيهم قدرتك اللهم إن شعوب العراق والصومال والمسلمين المستضعفين في كشمير وفي غيرها إن العالم قد خذلهم وإن المسلمين قد تركوهم اللهم فلا تتركهم اللهم كن لهم وليا نعمة المولى ونعمة النصير يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقيم الصلاة